حتى يحصل الهدى به ويحصل الخير به، وهذه نهضائرو في كتاب الله سبحانه وتعالى هذه الآية في التحذير من كتمان العلم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا ما أنزل الله إما أنزل من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعينون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا الآية. فهذه أيضا من هذا الباب فيها تحذير من كتمان العلم ونظيرها أيضا إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمن ويشترون به ثمن قليلة أولئك ما أكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وهكذا في السنة أيضا من سئل عن علم فكتمه الجمه الله يوم القيامة بنجام من النار وهذا لا يعالد ما ذكر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال حبيطه من رسول الله صلى الله عليه وسلم جرى بيني بثت أحدهما ولم أبثث الآخر ولو بثته لقطع هذا الحلقوم فهذا يحمل عن علم لا يحتاج ليه وعلى علم يتعلق ببعض الفتن التي ربما يتضرر ببث أحاديثها المبلغ والمبلغ يتضرر الإثنان المبلغ يتضرر ببثها وكذلك المبلغ فمثل هذا إذا كتمه الشخص للمصلحة ولما يترتب على بثه من نفسه فهذا جائز فإن أبا هرير قد أمسك وأحجم عن نشر ذلك الجراب الذي يتعلق ببعض الأمور في الخلفاء وفي الأمراء من بني أمية فلم يبثه رضي الله تعالى عنه لمثل هذه الحكمة. فالأدلة تدل على أنه لا يجوز قتما علم يحتاج إليه ما يتعلق بالحلال والحرام. أما ما يتعلق بشيء من الفتن إذا رأى الحافظ لهذا الحديث أو العالم أنه لا يحدث بمثل هذا الحديث خشية الفتنه فإن الحسن قد أنكر على أنس وأن الصحابي أنه حدث بذلك الحديث في زمن الحجاج. حديث أولئك العرانيين الذين قتلوا الراعي سفكوا دمه فإن الحسن أنكر على أنس وأن الصحابي رضي الله تعالى عنه وتمنى أنه ما حدث بهذا الحديث حتى لا يستغله ذلك الرجل لا يستغله الحجاج ويقتل العلماء بسبب مثل هذه الأمور حاصل أن كتمان العلم إن كان يتعلق بحلال وحرام هذا حرام لا يجوز كتمانه وإن كان يتعلق ببعض الأمور التي يرى الشخص تأخير بث مثل هذه الحديث التي تعلق بها أو يرى أنه ما فيه مصلحة لي بثها فيحجم عن نشرها فهذا إن شاء الله يرجى أنه لا بأس به فقد صنع ذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فبث يرابا وأمسك عن الآخر وهذه هذه صفة اليهود كما سمعت إن الذين يكتمون ما أنزلنا من الكتاب وإن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهداة من بعد ما بينناه للناس في الكتاب وهكذا أيضا إذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب اليهود وكذلك النصارى أخذ الله ميثاقهم سبحانه وتعالى قال الذهبي رحمه الله بعد أن ذكر حديث أبي هريرة حبط جرابيني قال في ترجمة أبي هريرة بعد أن ذكر هذا الحديث هذا الأثر وهذا يدل على جواز كتمان بعض الأحاديث التي تحرك فتنة في الأصول أو الفروع أو المدح أو الذنب أما حديث يتعلق بحل أو حرام فلا يحل كتمانه بوجه فإنه من البينات والهدى هذه الخلاصة التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى حديث يتعلق بالحلال والحرام والناس في مسيسي الحاجة إليه وإلى أن يعبد الله سبحانه وتعالى بمحتواه الحديث فهذا لا يجوز أو الآية لا يجوز كتمان على الناس هذا مدموم الذي يكتم علما الناس بحاجة إليه من سئل عن علم فكتمه هذا يدل على حاجة الناس إليه سألوه ما سألوه إلا لحاجتهم لهذا العلم يريدون أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى على بصيرة وهذا يقتم هذا العلم ولا ضرر عليه من بثه فمثل هذا مدموم ومثل هذا معرضني على الله سبحانه وتعالى هل يجوز كتمان العلم يا أخي هل جزء كتمان العلم نعم ما يتعلق بالحلال والحرام وما كان الناس يحتاجون إليه ولا ضرر على المبلغ والمبلغ من بثه هذا ليه جوز كتمانه حرام كتمانه وما كان يتعلق بالفتن يحرك فتنه على الناس في الأصول أو في الفروع أو في المدح أو في الدم فمثل هذا لا بأس أن يقتمه الشخص فإن أبا هرين قد كتم جرابا لم يبثه في الناس لأجل ما من المفسدة في بثه وإلا هو ابن أحديث رسولنا صلى الله عليه وسلم لكن يخشى على الناس الفتنة ويخشى على نفسه أيضا لأنه أشار إلى هذا الأمر لقطع هذا البلعوم قل بلعوم صحيح سيقطع بلعومه والأمراء تعلمون حالهم إذا حام الشخص حول الكرسي أو حام حول ما يضر بهم فما يرحمون بعضهم ربما لأنه يرى عزه في ملكه يرى عزه في ملكه وأنت تريد أن تزحزح هذا العز عنه فما يرحمه حجاج ما رحمهم صحابه ربما يريد إهانتهم على حساب الكرسي صحابه رضي الله تعالى حتى أرسل له مروان يقرعه ويؤدبه وأن هذا لا يصلح فرسل له لسانه يؤدب ولا يعتدي على صحاب رسولنا عبد الملك لا يعتدي ويترك الصحابة على عليه فعنده شيء من الإجلال لصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم أما الحجاج ما يباني الناس عنده سوا طان رحمه الله وقوله وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب الكتاب اختلف الناس فيه فقيل المقصود بالذين أخذ الله ميثاقهم هم ليهود والمقصود بالكتاب هنا التوراة وقيل المقصود بهم الذين أخذ الله سبحانه وتعالى ميثاقه وأنهم معنيون اليهود والنصارى والمقصود بالكتاب هنا التوراة والإنجيل وقيل المقصود بذلك العلماء جميع العلماء وإذ أخذ الله ميثاق الذين أؤتون كتاب أيؤتون العلم والمقصود بالكتاب هو الجنس اسم جنس يشمل التوراة والإنجيل والقرآن وغير ذلك من الكتب التي يؤتيها أهل العلم فالله حذر من كتمانها سواء كان ما في التوراة من العلوم والخير أو ما في الإنجيل أو ما في القرآن أو ما في الكتب السالفة فإن الله أخذ الميثاق عن الجميع أنهم ينشروا الخير الذي احتوته هذه الكتب. وهذا القول ليس ببعيد. أن المقصود بذلك وإذ أخذ الله ميثاق الذين أُوتوا جميع العلماء أُوتوا جميع العلماء أخذ الله ميثاقهم. الكتاب أي المقصود به اسم جنس. فيشمل التوراة وغير التوراة. المقصود به الجنس. لا تبيننه للناس ولا تقدمونه. اختلف الناس في الكناية على أي شيء تعود تبيننه للناس ولا تكتمونه الضمير هذا يعود على أي شيء تلف فيه أهل العلم فمنهم من قال يعود على محمد صلى الله عليه وسلم لتبينن صفته للناس ولا تكتمون صفته هذا بناء على أن الكتاب المقصود به هو التوراة والمقصود المعنيين هنا هم اليهود وكذلك النصارى فالله حذر من كتمان صفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حذر اليهود من ذلك فيكون الضمير يعود على محمد عليه الصلاة والسلام لا تبيننه للناس ولا تكتمونه أي لا تكتمون صفته وقيل المقصود تبيننه للناس الكتاب وهذا هو الأقرب يعود إلى أقرب مذكور تبيننه للناس ولا تكتمونه أي لا الكتاب هذا الذي أخذ الله سبحانه وتعالى الميثاق على بيانه وهذا أقرب الأقوال أن المقصود بالكتاب هنا هو أو أن المقصود بالضمير هنا أنه عائد على ما سمع على الكتاب وهذا يشمل أيضا كذلك صفة محمد لأنها في الكتاب الذي عندهم فهذا أعم وهذا مما يؤيد ترجيح هذا القول أن الضمير يعود على الكتاب لتبينن الكتاب ولا تكتم الكتاب هذا ميثاق أخذ الله عليه سبحانه وتعالى ويكون صفة محمد تدخل ضمنا لأنها في الكتاب الذي أمروا ببيانه وبيان ما فيه هذا إن شاء الله أصح الأقوال وزد على هذا علمت عنه من القاعدة المعلومة عنده في عود الضمير أنه يعود إلى أغرب مذكور وأقرب مذكور عندنا هنا هو الكتاب لا تبيننه للناس ولا تقتونه. ورسول الله قد تقدم له ذكر لكن الضمير القاعدة فيه يعود إلى أقرب مذكور وهنا أقرب مذكور هو الكتاب فإذا الصحيح من أقوالهم أن الكناية هنا تعود عن الكتاب أي الضمير يعود عن الكتاب وليس على نبينا صلى الله عليه وسلم على صفة نبينا ومما يؤيد هذا هو هذه القاعدة وأيضا كذلك لأن من ضرورة تبيلهم الكتاب ما فيه إظهار صفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا من ضرورة ذلك أنه إذا بينوا الكتاب معنا سيظهر صفة محمد عليه الصلاة والسلام فهذا الصحيح في الكناية هنا أنه يعود عن الكتاب للأمرين والذين ذكرا قولوا فنبذوه قيل نبذ المثاق وقيل نبذ الكتاب فنبذوه ورأى ظهورهم طرحوه ورموا به ولم يبانوا به واختلفوا أيضا في الضمير فنبذوه قيل على الميثاق وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوثوا الكتاب فنبذوه نبذ الميثاق هذا الذي أخذ الله سبحانه وتعالى عليهم وقيل فنبذوه نبذ الكتاب الذي أمر الله ببيانه وطرحوه جانبا ورموه ظهريا ولم يبالوا بذلك. ولم يبينوها فيه فهو محتمل للضمير أنه يعود عن الكتاب أو يعود عن مثال قال فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمن قليلا أي شيئا نسيرا حقيرا من الدنيا قابل الأجور العظيمة التي تترتب على التبليغ وعلى الإخلاص في التبليغ فهذا سفه من هؤلاء الذين أخذ الله الميثاق عليهم بالبيان سفهن وإي مسافة أنهم مالوا إلى حطام الدنيا وأخذوا العاعة منها وأخذوا شيئا يسيرا منها فالله قال بعد ذلك فبئس ما يشترون بئس ما يأخذون مقابل ما سمعته فهذا شيء يسير وإن كان عظيم ربما لكنه لشيء بالنسبة لأجر الآخرة وبالنسبة لما أعد الله للمبلغين في الجنة من الخيرات العظيمات وإن كانت الدنيا حيزت له مقابل أنه على حساب دينك ما ينفعك هذا يعتبر ثمنا قليلا وشي يسيرا بالنسبة للآخرة هم ربما يبنوا دور ويبنوا قصور وهكذا يتمتعون بالأزواج وغير ذلك من نعيم الدنيا لكنه شيء يسير بالنسبة للآخرة اشتروا به ثمنا قليلا وإلا ربما تعلمون ماذا يكون من وراء هذا يكون من وراء الدنيا ولا شك لكنه شيء حقير ويسير بالنسبة لما أعد الله في الآخرة للصالحين والعباده المؤمنين فهذا الصنف مذموم فبئس ما يشترون وما أكثر هذا الصنف حتى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم كثر هذا الصنف علماء الدنيا وعلماء الحكومات وهكذا أيضا علماء ما يطلبه المستمعون وما يطلبه السائلون ربما يفتي على ما يريد السائل كل ذلك لأجل الجاه ولأجل الدنيا ولأجل أن يشكر ويذكر ويثنى عليه هذا أيضا طلب للدنيا بعضهم طلبه للدنيا لطلب للدنيا من جانب الجاه ما هم جانب المال يحب السمعة يحب الشهرة هو غني لكن طلبه للدنيا من جانب السمعة والجاه وأنه يثن عليه ومنهم من هو طلبه من الدنيا عن الغالب المعنوم يريد مالا يغتني به فالناس تفاوت كله من الدنيا قال رحمه الله قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه قرأ ابن كثير وأهل البصرة وأبو بكر بلياء فيهما وعندنا هنا لتبيننه ولا تكتمونه وقرأ هذا القارئ أبو بكر شعبة لا يبيننه ولا يقتمونه بالياء قرأ ابن كثير وأهل البصرة وأبو بكر ابن كثير من السبعة كما تعلمون بالياء فيهما لقوله تعالى فنبذوه يعني هذا يدل على الغيبة فنبذوه وراء ظهورهم لكن الالتفات جائز كما تعلمون تبيننه للناس ولا تكتمونه ثم قال فنبذوه وراء ظهورهم تقل إلى غيبة هؤلاء الذين أخذ عليهم مثال نبذوه وطرحوه ولم يبانوا به بعد أن ذكر الخطاب تبيننه للناس ولا تكتمونه قال فنبذوه فقراءة ببكر ابن كثير يناسبها السياق فنبذوه لا يقتمونه، لا تبيننه، لا يبيننه للناس ولا يقتمونه، فنبذوه. فالغيبة ترد على الغيبة. السياق يدل على ترجيح قراءة من سمعت، لكن قراءتها، لكن القراءتين سبعيتان هذه وهذه كله جائز. قال فنبذوه وراء ظهور لقول تعالى فنبذوه وراء ظهورهم، وقال آخرون بالتفه مع الإضمار القول. لتبيننه للناس ولا تختمونه وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب قال كذا وكذا لتبيننه الناس ولا تختمونه كأنه على هذا السياق يقول قال لهم وقرى الأخرون بالتاء فيهما على إضمار القول فنبذوه وراء ظهورهم أي طرحوه وضيعوه وتركوا العمل به رضوا هذه المعاني فنبذوه وراء ظهورهم طرحوه وضيعوه وترك العمل به هذا النبد الذي يذم عليه الشخص أن يجعل الكتاب ظهريا ولا يعتني به عملا ولا كذلك دعوة ولا أيضا غير ذلك ما أوجب الله سبحانه وتعالى أن يؤخذ الكتاب به يترك هذا لا عمل ولا حفظ ولا دعوة ولا شيء من هذه الأشياء وأعظم ذلك العمل وهذا أسلوب من أساليب اللغة فنبذوه وراء ظهورهم يعني يذكر الظهر إنشار إلى عدم العناية إنشار إلى عدم العناية بهذا الكتاب فتجدهم يذكرون الظهر يقال مثلا كما ذكر بعضهم للذي يطرح الشيء ولا يعبى به قد جعلت هنا أو قد جعلت هذا الأمر ظهريا أو تخاطب قد جعلت هذا الأمر بظهر أي أنك ما بنيت به الذي طرح الشيء ولم يعب به يقال قد جعلت هذا الأمر بظهر أي وراء ظهرك ولم تباني به هذا أسلوب من أسانيب اللغة والقرآن نزل بهذا القرآن نزل بنغة العرب وبأساليبها وتفننها في الكلام قرآن عربي والله يخاطب عربه فأتى القرآن بما هم عليه من الأسانيب العربية في الكلام فهذا من أسلوب الناس لازم يقول لك ما بنيت به تركته وراء ظهري تركته وراء ظهري الناس حتى تسع من هذا أي أني ما بنيت به قال فنبذوه وراء ظهورهم أي طرحوه وضيعوه وتركوا العمل به قوله واشتروا به ثمنا قليلا يعني المآكل والرشاء الرشاء رشاوي وهذه موجودة من قبل اشتروا بهذا الكتاب الذي أخذ الميثاق عليهم بتبليغه وبث في الناس ونشر ما فيه ومحتواه اشتروا بذلك ثمنا من الدنيا قليلا ربما لا يحدثون إلا بمقابله وهذا يشمله يعني المآكل والرشاء فبئس ما يشترون ومنهم من قال أرادوا الحفاظ على الشاه لأنهم لو بلغوا صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هي في الكتاب ربما يتركهم الناس ولا يبال به فكتموا هذا حتى يبقى لهم السؤدد والرئاسة والوجاهة كتموه من عجل الحفاظ على منزلتهم وهذا لا يجوز فلو بلغوه لرفعهم الله ووفقهم ربما للإسلام ووفقهم للإسلام ولكن الناس أشقياء هؤلاء وإلا والله لو بلغوا هذا فالله سبحانه وتعالى كريم جل وعلا ربما يوفق هؤلاء للدين ويكون حالهم كحال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه عاشر عشر في الجنة بشر في الجنة وهيمشي على الأرض لكن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى التوفيق عزيز قالوا اشتروا به ثمنا قليلا يعني المآكل والرشاء فبئس ما يشترون قال قتادة هذا ميثاق أخذه الله تعالى على أهل العلم فمن علم شيئا يعلمه احفظها الفائدة هذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم فمن علم شيئا يعلمه فعلى قالب العلم إذا استفاد في فن من الفنون أن يعلم هذا الخير وأن ينشر هذا الخير الذي استفاده ويعلمه غيره هذا معنى الآية يقول الغتادة هذا الميثاق أخذه الله على أهل العلم فمن علم شيئا فليعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه فمن علم شيئا فليعلمه وإياكم وكتمان العلم فإنه هلك وهذه الأدلة تدل على أنه هلك التي أشرنا إلى بعضها من سئل عن علم فكتمه الجمه الله بلجام من النار وهكذا الآيتان في سورة البقرة إن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات وهكذا أيضا إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يقولون في بطونهم إن النار هلكة نسأل الله العائف والسلامة لا شك إن ذلك هلكة وإياكم وكتمان العلم فإنه هلك وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لولا ما أخذ الله على أن العلم ما حدث لكم بشيء لأن بعضهم قال أكثر أبو هريرة قال والله لولا ما أخذ الله على أن العلم ما حدثتكم بشيء من المثال أنتم تقولون أكثر أبو هريرة لولا كلا والله ما حدثتكم لكن الله أخذ علينا المثال ماذا نصنع فحدث أبو هريرة وأكثر التحديث كل ذلك خوفا من هذه الآيات حتى لا يدخل تحتها رضي الله تعالى عنه وليس رغبة في كثرة الحديث والسمعة والرياء حاشاه رضي الله تعالى عنه وإنما خوف من الله سبحانه وتعالى وخوف أن يدخل تحت هذه الآية عاب عليه بعض زملائه أو بعض الناس الذين في عصره كثرة التحديث فاعتذر بهذا العذر اعتذر بهذا العذر وهو خوفه من الله سبحانه وتعالى وتنفيذ الميثاق الذي أخذه الله على أهل العلم وقال أبو هرير رضي الله عنه ما أخذ الله على أهل العلم ما حدثكم بشيء ثم تل هذه الآية ثم تل هذه الآية وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب الآية قال حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد الحنفي قال أخبرنا أبو عاد الشاه بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو بكر عمر ابن سهل بن اسماعيل الدينوري قال أخبرنا أحمد ابن محمد بن عيسى البرتي هل عندك البرتي؟ عندي ضبطها بكسر الباء البرتي اعتنى بضبطها. هنا البرتي قال أخبرنا أبو حذيفة موسى بن مسعود قال أخبرنا إبراهيم بن طهمان عن سماك بن حرب عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع عن علم يعلمه فكتمه عن علم يعلمه بهذا القيد أما يسأل عن علم ما يعلمه فهذا ما يلزمه ما عنده شيء حتى يبلغه حتى يبلغه ما عنده شيء يجيب به لكن يعلمه من سئل عن علم يعلمه فكتمه الجم يوم القيامة بلجام من النار. والقوله يعلمه كأنه وقف على حقيقته وعلى جوابه الصحيح. أما إذا تردد فلا بأس أن يسكت ولا يجيب. إذا تردد في الجواب لا بأس ولا يكون كاتماً العلم لكن يعلمه عالم الجواب وعالم حقيقة ما أراد السائل. ولكنه يكتم هذا هذا الذي يدخل أما من تردد أو عنده ظن فلا يلزمه أنه يجيب قال من سئل عن علم يعلمك فكتمه الجم يوم القيامة بلجام من نار وقال الحسن بن عمار أتيت الزهرية بعد أن ترك الحديثة فألفيته على بابه وجدته هذه استعملها الناس. الفيته. فألفيت الكتاب نافعا أي وجدت الكتاب نافعا فألفيته على بابه وهي من أخوات ظنة فقلت إن رأيت أن تحدثني إن رأيت أن تحدثني أي فحدثني فقال أما علمت أني قد تركت الحديث فقلت إما أن تحدثني وإما أن أحدثك فقال حدثني فقلت حدثني الحكم ابن عتيبة عن يحيى بن الجزار بن عتيبة بن عتيبة حدثني الحكم بن عتيبة عن يحيى بن الجزار قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول ما أخذ الله على أهل الجهني ما أخذ الله على أهل الجهني أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا قال فحدثني أربعين حديثا سبحان الله ما أخذ الله على أهل الجهل حتى أن يتعلموا، أن يتعلمه حتى أخذ على أهل العلم أن يعلمه علمني ما أحسن هذه السياسة التي يريد توصل بها إلى تحديث الزهري فحدثه لما سمع مثل هذا الكلام من علي رضي الله تعالى عنه حدثه بأربعين حديث والزهري ما كتم علما بل نشر السنة نشر السنة ودون السنة بأمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وهو من أول من نشر السنة ودون السنة ما كتم أبدا لكن رأى أنه لا يكتل من ذلك وإلا بلغ خيرا كثيرا من كثير في الصحيح صحيحين من طريق أحاديث ما أكثر الأحاديث من طريق الزهري، وهذا يدل على عنايته بالتبليغ فعلى هذا مسألة التبليغ على ما سمعته إن كان هذا العلم يتعلق بالحلال والحرام والناس أيضا في حاجة إلى هذا العلم فلا يجوز كتمانه ولا ضرر على المبلغ ولا على المبلغ فيجب تبليغ هذا العلم وإن كان يتعلق ببعض الأمور التي هي من شأن الفتن أو تتعلق ببعض الأشياء التي إذا بدتها الشخص وحدث الناس بما لا يعقلون ربما تحصل فتنة لهم فلا بأس أن يكتم هذا العلم عنهم لا بأس أن يكتم هذا العلم ويحدث به من يفقهه، من يفقه هذا العلم لا بأس يدخل في الكتمان كما قال الداهبي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذا الحديث وهذا يدل على جواز كتمان بعض الأحاديث التي تحرك فتنة في الأصول أو الفروع، حتى لو كانت في الأصول بعض الأحاديث تحرك فتنة على الناس فربما يفهمون غير مقصودك فلا بأس أن تحجم لا بأس أن تحجم عن التحديث بها خشية الفتنة وأيضاً مسألة المدح والدم إذا مدحت أمير ربما تحصل فتن عليه أو ذميت أميراً أيضاً كذلك ربما تحصل فتن عليه وذكرت الحديث الذي فيه فلا بأس أن تحجم عن هذا الشيء أو عليه هو نفس المبلغ تذكر فيه شيء من هذه الأشياء أن رسول الله قال فيك كذا وكذا أو أن رسول الله قال في ذمكم يا بني أمي كذا وكذا هذه فتنة عليك ولا شك وفتنة على الناس ربما يأخذونها منكم ينشرونها ويحصل لهم ضرر بذلك حصل هذا كلام الذهب هو التحقيق إن شاء الله في هذه المسألة ثم قال رحمه الله أما حديث يتعلق بحل أو حرام فلا يحل كتمانه بوجه فإنه من البينات والهدى الحلال والحرام لا يجوز كثمانه وأمور أخرى ينظر المبلغ فيها المصلحة إلى هنا